ننتهينا في شرك بالقديم الحديث قلنا بأن الذين يتوسلون ويستغيثون ويستشفعون بالأنبياء والأولياء بالموت لهم شبه كثيرة وذكرناها وصلنا للشبه كم كما صدري لا آخر, آخر شبه وصلنا لها ممتاز هي كرامة الأولياء هي بآخر شبه كرامة الأولياء أنهم كانوا يشيعون بالناس في الأولياء فقالوا هذه الكرامات تثبت أنها التصرف تصرف الأولياء في هذا يدل لنا الكرامات تدل لنا على ذلك لذلك يستشفعون يتوسلون بهم والحق أنهم يستغيثون بهم يصرفون العبادة لهم من دون الله جل في علا. لهم حقا شبه أخرى كشبه المجاز. يقولون بالمجاز العقلي والمجاز اللغوي فيقولون في نحن لا نقول بأنهم يتصرفون هذا مدياز المتصرف الأصيل هو من هو الله وهؤلاء يعني يقولون في المدياز يقولون لنا أمران إما أن يكون هذا ظرف الولي ظرف لقضاء الحاجات تعرفني لا. طبعا لا تعرف ها. لا لا لا ليس كذلك لا. الظرف الظرف وعائل الزمن صحيح هم يقولون ايش يقولون يقولون لو, قال لو قالت العرب انبت الربيع انبت الربيع البقل او الزرع الربيع ولا انبته من اللي انبته طيب المعنى ايش إذا ما كنت معنى الظرف بمعنى إيه؟ المعنى ايش انبت الله ها البقلة وقت الربيع فهمت الحمد لله وأنا شايفك تعجب كمان حسين فهمي فشايفك يعني إيه؟ يبقى أنبت الربيع يقولون انبت الله البقله وقت الربيع فيجعلون الإنسان إيه؟ الولي يجعلونه ظرفا كالظرف هذا أو يقولون هو سبب سبب ليس هو المتصرف الله هو المتصرف لكن السبب هو من يعني لولا الولي لما قضيت حدثك وهذا سأتي في التكسب أيضا السبب هذه الشبهه التي يتمسكون به يقولون بأن دعاء الأموات والاستغاثة بهم هم لا يتصرفون لا يملكون ضر المنفع لكن هم السبب بأن الله يدفع الضر أو يجلب المنفعه للعبد فلولاهم لما اعطوهم المرزق ده. ده طبعا الكفر من وجهين نعم هم يقود الان الولي صار ظرفا كظرفا كالوقت يعني ايش يعني اعطاه الله بوجود الولي توقيتا يعني التوقيت الذي دفع الضر عنه بوجود الولي يعني كانه يقول الزمن هذا هو الولي مش فاهم شوف يا انا فاهمه بس يعني مثلا لما دعا زيد عند البدوي فاستجاب دا إباه جعل الله الوقت الإجابة عندما كان محله وين عند بالضبط هو هي دي معنى الظفية فهم هو هذا والقريب من هو سبب لكن هو الظفية دي مع جعله عاً لي لرفع الضر أو أو الجمل المفعول مش بالضبط كده لو ما كان يعني كانوا قالوا لو ما استدفع بي لن يدفع الضر ولا يجده بالنفس فهمت؟ طبعا هذا الاعتقاد اعتقد يعني الاتقاد هذا الاعتقاد اعتقد فيه في سوء ظن بلاج رفعلة وفي تشبه لاب بمن بالخلق صحيح وهذا كفر ومن ودهي وال والوجه الثالث أنهم حتى لو قلنا بالملائكة كما تقولون أنتم لما صرحتم صرحتم بإيش صرحتم بالوليد وأنه ليس عن حتى لو قلت زعيمًا أعطاه الله القوة ليس هو أعطاه الله القوة في حياة الجميع في بطنهم طبعا انت الان لو سألت العوام من الذي يحق الجانب في وطنهم سيقولون ايه? الولي? لا الله ايه ايه? سيقولون الولي? يا ابن يا حبيبي شفاء الاصل انهم هو من? الولي? سيقولون الولي? يبقى المسألة وصلت للجبر ولا ما وصلت? معنى ذاك انهم ادخلوا على الناس ان الولي هو الذي فعل ذلك? وان كانوا يقولون في حقيقة الامر الله من? من الذي يعرف حقيقة الامر هذا? لما يقال الله لما استغيث بالبدو ويستغذب البدو يتوقض حاجاته من سيقول من الذي قضى الحاجات البدو القلاء الباء والأحد الذين يتفلسفون ويقولون لا الذي قضى الحاجات وفرج الكربات هو الله ولكن جعل الوعاء من الظرف بدو أو جعل السبب من بدو طب نقول له طب الان حتى المضرات بالمجاز وفهمها من فهمها صرفوا العباده لمن للولي للباثول صرفوا العبادة الغير الله للفعلاء ففي الحالتين وقعوا فين وقعوا بالشرق في هذا الباب فهذه من الشبه التي يتمسكون بها وهذا تلبيت على الناس هذا باب التلبيت يقولون لا نقول الولي قضى ولا أحيا هذا مجاز في حقيقة الأمر الله هو الذي قضى الله هو الذي أحيا الله هو الذي أعطى الله هو الذي إيش وهذا مجاز نقول له كم من الناس عندما يسمعون ذلك يعلمون هذا المجاز وحتى لو شرحت لن يفهموا قبل لو فهموا والله لن يميل اعتقادهم بشيء لأن هو الإنسان أسير ما ما يظهر خلاص أنا أدى قطع حياته بدون أن تعرفه انتهى الموضوع ده ت المغفلون كثر الكذاب المنجم يأتي بكلمة صدق ومائة كذبة يغفلون عن المائة ويصدقون هذه كقول أرى أتذكر ما بقال يوم كذا, يوم كذا وفعل كأفعل كذا يوم كذا ويصدقونه في كل ما يقول غفلة شديدة فهذا تلبيس على الناس وهذا ترويج للكفر وترويج ترويج ليش؟ لصرف العبادة الغير الله اللي في حولها انا دايما اقول لما, لما يحدث هذا الباب ورفعة الاولياء امامها من الناس يدخل الباب في خط الغلو يبا اذا لا نهاية الغلو يصل بانسانه الى الكفر واذا قال النبي وسلم اياكم الغلو سينام اهلك من كان قبلكم الغلو فهنا أخذ جعلوه مجازا جعلوه ظرفا او جعلوه سببا الشبهة التي تليها هو طبعا في شبهة اخذوه شبيعا وهذه نرجع طويلة جدا. الشبهة الثالثة في هذا باب هو الكسب والسبب هم يقولون الاستغاثة بالانبياء او بالاولياء يرونها بانها من الاسباب يعني تتجر او تتجر الرحمات والمطر وتفريج الكربات وتقبل الركعات والصالحات هذا بسبب الاستغاثه بالانبياء وايضا بالـ بالـ بالاولياء وبالانبياء يعني جعلوهم سببا بمعنى انهم يقولون بانه السبب في انجاح ما اردت انك توسلت بالولي مع عدقات الجنال او زواجك أو قل رزقك بالولد كان السبب الرئيسي توسلك بالنبي صلى الله عليه وسلم إذن هم يقولون مسألة مسألة إيش السبب السببية السبب يعني هذه الأسباب الحق أن نقول الآن هذه مسألة عويصة لأننا ولدنا أن هذا البلاء ورد للناس كثير من ذهب الى القبور دعا فاستجاب الله لهم في عند القبور وهذا قالوا في الزمية في اللتوات الوسيلة وقالوا في الفتاوى وفرد على البكر والاخنائي نقول كثير من ذهب يدعو الله للفعلان فيبتليه الله البلاء الاعظم فلا يستجيب له يدعو كثيرا بعيدا على القبر فلا له فيدعو عند القبر فيستجيب الله لهم بلاء هذا سنتدرجهم من حز... وهذا لا بد ان تستحضر ان الله ليس بدون الله من العبيد واضل الله الله على انهم كانوا قوما يبقى اذا المساله في الداخل يعلموا فاما دون فاستحبوا العمل على الله على بلاء فلا تسير له الا اللي عند الخبر وهذا مجرب وموجود عند عند الناس في... فيحتسب هذا المغفل يحسب ان السبب الرئيسي للاستجابه الدعائيه السبب الرئيسي لرزقي أو تفريش كروباتي هو التوسل بمن او الدعاء عند من عند هذا, عند هذا المقبول ف وهذا طبعا هذه وسيلة عظيمة جدا الى ان يعتقد في المقبول بذلك يعني هو لو في بادئ الامر قال ان سبب استجابة الدعوات هو هو هذا المقبول بعدما يستمر الامر معه سيعتقد في المقبول سيعتقد في هذا المقبول وهو وسيلة للاعتقاد الشرك فاتخذوه سببا الحق بان هذه المسألة نظرنا وقلنا انها سبب وممكن أن تكون سبباً، ممكن، مثلاً، حقاً قد تكون سبباً في إغاثته، في إعطائه، في تفريش قربته، قد تكون سبباً، ما أقوله هو سبب، هو حتى تكون سبباً، يعني قد تكون سبباً، الإجابة عندك، قد تكون سبباً كوني، لأنها لا يُمكن أن تكون سبباً إيش، شايف؟ قد الله قد الله الا يسجد الا هنا فصارت سببا ايه كوني صحيح ده لكنها ليست سببا شرعيا لأن الشرع يمنع من ذلك الشرع جاء فمنع من ذلك وقد يكون ولذلك نحن عندما نعبد الله نعبد بايه يا شباب صحيح ولا لا لان اعلامها صحيح خطا بين اذا تعبدنا نتعبد ايه نتعبد بالسبب الشرع لذلك قلنا دائما من اتخذ سببا لم يشرعه الله يعني سببا فقد وقع فيه ليه بقى وقع في الشركة وسط عمر لأنه ايه لأنه ايه لأنه, وإيه؟ لأنه وإيه؟ ده يبقى كفر كده صح يعني ايه يعني يعني يعني ايه ما احنا قلنا ليه بقى ليه شرع مش لازم قولوا سيب هي هي كلمه واحده لان الباب باب تشريع والتشريع محض فضل ما, ما حد حق لمن لله دلى في علاه يبقى اذا لما اتخذ الشباب لما شرعوا الشارع كانوا إيه كانوا اشرك في ذلك ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ما لم يأذن به الله. ولذلك هم كثير ما يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو احب خلق الله لله جل في علاه وبه تفرج الكربات به تفرج كم من كربة فرجها الله العالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فا يروج صاحب هذه الفكرة للناس هذا الكلام ليدخلها في قلوب العوام بعد ذلك يستغيثون بالله بالنبي صلى الله عليه وسلم رأسا ويستشفعون من رأسا وتكون دعاء الله جل في هذه شبه من الشبهه التي وقع فيها القول هذا هذه المساله المساله الثانيه مساله الشفاعه انهم يستشفعون هذه المساله الثالثه يستشفعون بالنبي او يستشفعون بمن بالنبي او, أو هذه الشبهه الاخيره, الأخيرة هذه الشبهه الاخيره هذه شبهه كام ثمانيه ولا هذه شبهه شبهه أنهم يستشفعون بالنبي الشفاعه وهذه صراحة أقوى هذه أقوى شبه ليه بقى لأن جاء فهذه أقفى شبه عندهم لأن الشرع جاء بالشفاعة وأباح الشفاعة او بين الشفاعة وقد بيّن النبي السلام قال من قال اللهم صل على محمد وعلى محمد في آخر أذان. قال الله رب هذه دعوه تتم قال كنت له إيه؟ أو, او أو قال نالته ايه حلت بي شفاعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات في المدينة من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت في المدينة فإني شهيد وشفيع لمن مات في المدينة مش دوفن في فرق بين دوفن وتحايل يموت <تصفيق> فاحنا يقال ده كفايه كيف على الناس كفايه انه في ما يجي هنا في سلم اه قال مسلم ايه ها لا خا ما هو يعني انت كمان لا ايه لا هو يعني... فهو كفايه ده في المدينه لا في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش قال في مسائل المدينه قال من, من استحق منكم ان يموت في المدينه فليمت في المدينه فين سيدنا ايه وشفاعه لما لم... ما قال دفن في المدينه هم في المدينة قال لما... لمن مات لمن ماتت في المدينه وطبعا أكثر الناس صلوات الله عليه أكثر وايه يعني هم اقربوا من شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يقولون شفاعه دولت فيستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم فالكلام عليه من وجوه الرجل الاول ان ان شفاعه المستنى الناس حق له يعني ليست هو, هو حقه لنفسه وان الشفاعه عند النبي عند الله جل وعلا مرفوضه صحيح قال الله جل وعلا ايش قل لله الشفاعة جميعا اذا الشفاعه حق محض لله جل وتعالى ليست لا لاي احد ولما قبلها الله جل وعلاه قبلها بشرطين ايش جزمين الرضا عن الشافع والمشفوع صحيح والاذن للشافع يعني حتى ما يستطيع ان يشفع الا بعد الاذن انظر في الشفاعه التي بها رفعة النبي على الجميع وبيده لواء الحمد والجميع ينظرون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كيف شفع قال بعدما يتوسل الناس بجميع الانبياء يقول عيسى لست هناكم اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله ما من دم يوم عندما ياتون يقول امتي امتي في يقول انا لها انا لها ثم ماذا يقول يقول فاستاذن هذا افضل فاستاذن على ربي فيؤذن ليه فاخره تحت العرش سلدا ثم قال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع يبقى اذا اذن له وراضيه وشفيعه يبقى لابد من الشرطين اذن له وفي ايه جمعت الاثنين ال ال ال ال ها الا ولا اشفعونا لما اقتضى وكم من ملك اثنوات لا تغني شفعتهم الا من بعد ان الله لمن يشاء ويرضى يبقى اذن واشف ورضى وايضا في طهق قال ولا تنفع شفاعته الا من بعد اذني الا من نادي له ورضي له ايه وراضي له قوله قال الله تعالى الله لا اله الا الله الحي القيوم لا تخذ سنه ولا نوم له ما في السماوات وما الذي يشفع عنده الا, إلا باذن فلا بد من إذنه ولا بد من من الرضا فلذلك هم لما قالوا ان شفاعه الله عليه وسلم قلنا الان وجب عليكم امران ما هم الأمران؟ الأمران يبقى الرضا يبقى رضا فين بقى؟ لا أوجب شيء لابد ان نبحث عنه إيه شيء نطلبه منهم وليس عندهم وايوه الغيب ده ممتاز ده كان احنا شغالين نعم شيء نطلبه ليس عندهم هو الغيب إيه بقى اللي في الغيب رضا الله رضا على عيال موارد الله تموراد الله على النبي صلى الله عليه وسلم ده ارض ده هو اعبد اهل الارض الذي لا يفعله من هو النبي صلى ايوه ومتاه وهو غايب انا سايبه بقى عشان اعرفه ان هو اصلا ممكن يتاكل ومش وعمايه المشا مشا سارقه يبقى هو الرضا حق رضا الله بس رضا الله عن من عن الاخر هل مشوئي ده وهذا غيب الله لا تعلم من يستطيع يجزم ان الله راضي عن هذا فيقول من الشفاعه يبقى اذا هذه المساله مساله ليست بايديكم يعني المسألة غيب والله جل في علاه هو الذي هو الذي يعلمها لكم ذلك إذن هذه ايضا من الشبه الوهية التي يتمسكون بها في مسائل الاستغاثه بالاولياء او بالانبياء الاموات الأموات. قوي هذا واستغفر الله لي ولكم